الذين من قبلهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا سا اما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان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 وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظَّّلَامِ إِلَّا مَن اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِلاَ الْأَخْصَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأن جابوا الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟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 فَقالَا يَا قمْ يعْبُدُ اللَّه وَرْجُيعومَ الل خِرَ لَا تَعثَوْ فِيأَرْرضِ مُفسِدينين فَكَذَّبُوا فَأَخَلدَنتْ مُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصَْحوا فِي داَم جَثِمِين وَعَدَو وَثَمُودَ وَقَدتَ بََّّنَ لَكُمْ مِم م وَزَيَنَ لَمُ الشَّيطان وَأَعْمَا لَهُم فَصَدٌّ عَ السَّبِيلِ وَكَانوا مستُْتَبصِرين وَقونَ وَفِعونَ وَه مان وَلَ قَدجَ أَ مّ سَابِبَيِناتِ فَسْتَكبرَروا فِي الأْضِ وَمَا كانَوا سَابِقين.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 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَأُنْزِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 وإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَٰ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا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 احيا به الارض من بعد موتها فاحيا به الارض من بعد الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباه أو كذب بالحق لما جاءه